موسيقى موسيقى موسيقى مصرة ريال من سماء لو خروف العاهة تبكى نمّ لله لو خروف العاهة تبكى امللنكم قول انا يا zamani zamani yaw بيب اسيام بالاماني ضوي بدو بلل <سؤال> يا <سؤال> بيقال الناس خدكم لا حبيب Yeah. <laughs> Hey, yeah. Y de l'an